أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّكَ لَتُنْقِلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ موسى لأهله إن أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آنُودِيَ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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَاللَّهُ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْهُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وانعوا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 فَمَا كَثَ غَيْرَ بَعيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كل شيء وَلَهَا وَلَهَا عَرْشٌ عظيم